ايحسب الانسان أ ن لن نجمع عظامه بلا قادرين على ان نساوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه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 باو الانسان َُ يومئذ ٍََِْ بما َِ قدم َََّ و َ أ َ خ َ ر بل َِ ا ل ْ إ ِ ن س َ ا ن ُ على ََ نفسه َِِْ بصيره ََِ ة ولو َََ ل ْ ق ى معاذيره َ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 ثم إ ن علينا بيانه كلا بل يحبون العاجله ويذرون ا ل آ خ ر ة وجوه يومئذ ناضره ならば、ل 日 إذا بلغت تراك وقيل م راق وظن أ ن ه الفراق والتفت الساق بالساق إ ل ى ربك يومئذ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 أ ل ي س ذلك بقادر على أ ن يحيي الموتى تم تنزيل هذه ا ل م ا د ة من موقع نداء ا ل إ س ل ا م www.islam-call.com